مَتَوُسَطَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 111. قد نرى تقلب وجهك في السماء 112. فلنولينك قبلة ترضاها 113. فولي وجهك شطر المسجد الحرام 114. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة 115. وإن الذين أوتوا الكتاب 119. وما الله بغافل عما يعملون 110. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 111. وما أنت بتابع قبلتهم 112. وما بعضهم بتابع قبلة بعض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 وَإِنَّ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 122. الحق من ربك مِنَ تكونن من الممترين 123. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 124. أينما تكونوا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 بَل احْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا 121. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 122. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 123. إن الصفا من شعائر الله 119. حَجَّ حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم 110. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب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 119. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا 110. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها ناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء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 124. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 125. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 119. فمن اغطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 110. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا 117. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 118. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 119. 119. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على ذَلِكَ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 117. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 118. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 119. الحر بالحر والعبد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 119. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 110. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوالدين اِن تَرَكَ خَيْرًا وَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 114. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 115. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 116. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 117. فمن شهد منكم الشهر 117. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 118. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم, على ما هداكم ولعلكم تشكرون 111. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 112. أجيب دعوة الداع إذا دعان 113. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 114. أحل لكم ليلة 119. هن لباس وَأَنتُمْ وأنتم لباس لهم 110. علم الله أنكم كنتم فَتَابَ أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم 111. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ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 وَأَتُلْقَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتَمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ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 114. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 115. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 116. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 117. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.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 111. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات 113. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 114. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن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 124. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 125. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ